عند سدرة المُنْتَهِ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَ إِذْ يُرْشَسْ دَرَتَ مَا يُرْشَ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَ لَقَدْ رَأَى مِنْ الآياتِ رَبِّهِ الكُبَرَ أَفَرَأَيْتُمُ الْلَّاتِ وَالْعُزَّ ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما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 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إيه يتبعون إلا الضن وإن الضن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن